Yeah. <laughs> ماذا يقول لك ان الله ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وعصابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين شيء لله لنا ولوم الفاتحة ثم الى ارواح آبائه واخوانه من الانبياء والمرسلين والى الملائكه المقربين والقربين والروحانيين والسجيك والشهداء والصالحين والى ارواح آل كل واصاب كل منهم والى حضره ابينا سيدنا ادم وأمنا سيدتنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لنا ولوم الفاتحه ثم إلى أروأ ساداتنا وموالينا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجدي. ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى ارواح بكيه الصحابه والقرابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإسان الى يوم الدين شيء لله لنا ودوم الفاتحه ثم إلى أرواح إمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وإمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة من مشارك الأرض إلى مواربها ومن يمينها إلى شمالها شيء لله لنا ولوم الفاتحه ثم الى ارواح مشيخ القادريه والنقشه بنديه وجميع التلوك خصوصا حضره سلطان الاولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الصوفيه الصوفية سيدين الشياء القاسم ينيد البودادي وسيدين الشياء سياج السقوتي وسيدين الشياء معرف الكرخي وسيدين الشياء حبيب العجمي وسيدين حسن البصري وسيدين الشياء الإمام جعفر الصادق وسيدين الشياء يوسف الهمداني وسيدين ابي يازد البسطامي وسيدين محمد باع الدين النكشبندي وإلى حضرة الإمام الرباني واصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخي منهم شيء لله لنا ولو الفاتحة. ثم إلى أروى ساداتنا وحبائبنا العلويين وأصولهم وفروعهم وإلى أروى حسائر أولياء التسعه ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم المجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله من اولياء الله والعلماء بالله والمشايخ في الله وعباد الله الصالحين وأصولهم مرفوعين خصوصا سيدنا ومولانا جمال الدين اكبر الحسين وسيدنا ومولانا ابراهيم السمرقندي الحسين وسيدنا ومولانا اسحاق بن ابراهيم السمرقندي الحسين وسن الامام الحبيب الكتب محمد بن عدوس ال حبتي الامام الحبيب الكتب محمد المخضر وسن الامام الحبيب الكتب ابي بكر بن محمد السجاف وسن الامام الحبيب الكتب احمد بن عبد الله واستر الإمام الحبيب الكتب محمد بن طاهر الحدس الإمام الحبيب الكتب عبد الله بن حسين العطس واستر الإمام الحبيب الكتب أسين العبيب كالعيد روس ومن حولهم وأهل بيوتهم ورسولهم وفرعهم شيء لله لنا ولوم الفاتحة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشيخنا ومشيخكم وامواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأسع علينا ولمن له حق علينا ولمن اوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير وإلى اصحاب أصحاب عتاقة الصورة وعتاقة واصحاب وأصحاب الدمم الذين لدينا أسماؤهم وغيرهم وأهل بيوتهم وغصورهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات من مشارك الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها برها وبحرها ومن قاف إلى قاف من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة شيء لله لنا ولهم الفاتحة خصوصا إلى أرواح أصحاب هذا الحال سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبدالقادر الجيلاني وسيدنا ومولانا أحمد رحمة الله سن العامل وسيدنا شيخ محمد عثمان ال السايقي واستاذ الامام الحبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني وإلى حضرات من انتسب وتعلق واتصل بهم نسبا وسهرا وروحانيا واعتقادا ومحبه واتباعا ومن حولهم وأهل بيوتهم واصولهم وفروعهم شيء لله لا وله الف وعلى هذه النيه نيه الخالصه نيه المخلصه نيه الصادقه ببركاتهم وعلومهم واصبارهم وانوارهم خاصه بحكي وسري ونوري رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين وببركات أصحاب هذا الحال وببركات نياتنا وإخلاصنا وصدقنا وعزيز لمرجائنا وعلو همتنا تحصل لنا ولاهلينا واخواننا واولادنا وبناتنا وجيراننا وتلابنا وجماعاتنا ومن حولنا اجمعين الرحمة والموفرة والبركة والكرامة مع زيادة الاستقامة والتمأنينة والمحبة والمعرفة الخاصة والتقرب والوصول عند الله ومع السلامة والامان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمظالم والفوائش والفتن ظلمنا وما بطن ومع التيسير في أمور الرزك والمعيشة والتجارة فإن شاء الله على الرضا وحسن الخاتمة على الرضا وحسن الخاتمة على الرضا وحسن الخاتمة مع ليل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لنا ولوم الفاتحة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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا الله يا قاتل يا سميع يا بصير يا سميع Je You. يا حفيظ يا حفيظ يا الله يا حفيظ يا نشي يا حفيظ يا حي يا ضيوم برحمتك أستوي يا رحمان يا رحيم يا رحمان يا رحيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَثَمَتِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجل كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في إمام مبين واغنب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إلا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا مسنكم منا عذاب قالوا طائركم معكم أئذ كنتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا الموسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهددون وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يدن الرحمن بضرن لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جن من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسنخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبعون وآية لهم عملنا ذريتهم في الفلك المشون وخلقنا لهم من مثه ما يركبون وإن نشأ نغلقهم فلا صريخ لهم ولا هم إلا رحمة من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 وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ولفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم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 ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم ايها المجرمون ألم اعهد اليكم يا بني ادم ألا يعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبالا كثيرة أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أفاههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا ولو نشاء لطمسنا على فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا موضيا ولا يرجعون ومن نعم منه نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليُنظر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يَرَوُا أَنَّ خَلَقَنَا لَهُم مِن مَا عَمِلتَ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَنَهُمْ وَيَنصُرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خلقناه مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هو خَصِيمٌ مبين وَضُرَبَ لَنَا مَثَلًا ونسي خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْإِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مثلهم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمُرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كن فيكون فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُّهُ كل شَيْءٍ وَإِلَيْهِ ترجعون فتح خطا حضره سيدنا مولاى سيدنا شيخ حمدان القادم